وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني ذكر الملع علي القاري أقوالا في معنى الحديث منها أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته انتهى كلامه رحمه الله وفي الحديث الذي اخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الالباني ليس شيء اكرم على الله من الدعاء عباد الله ام صحيح كتوقكم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء لعبادين يوي حديث هنا من أبو داود نأت ترمذي النساء ابن ماجة نأت ترمذي حديث حسن صحيح نأى الإمام الألباني رحمه الله في أمي صحيح هنا حديث المل علي القاري أسمى المعنى أن الدعاء هو العبادة هو الدعاء لعبادة يعني ينيو ينيو لعبادة صواء استجيبا ساواء مكباليو لدعا أو لم يستجب أو هايكو كباليو لكنني عبادة يعني متوكين ومكونوا ياكي كوومب تياري آندكي وثوابو زاكوا أمفاني عبادة يالي ما ومبياكي أبيوي أو أسيبيوي ويفمونيكوين ودعا كوين ومكونوا كمومب كو الله تبارك وتعالى حيرودي patوفو إلي مكونوا يامبو لقوانزا آندكي ومفاني إلي عبادة ياكو مومب الله تبارك وتعالى ساوه يكباليوي لدعا أو يسيكباليوي أتاكوا أمياندكيوا بفان عبادة نماعنا ننجيني كتكاليوزي تاجا نكوا الدعا نريوسهم كبوا عبادة لذلك وتفات عبادة نينجي نمكسنيكوا أدعيا وكيانجاليا صلا من, أوله من أولها إلى آخرها وكيانجاليا حج من أوله إلى آخره وكيانجاليا عبادات تشنغم زيما وتفاتا wingi wa ile ibada ni adhiya ni dua na mitaja maana isiyokuwa hizi katika sharhi ya hili hadithi cha msingi ni kuwa ibada ya dua ni ibada muhimu sana ni ibada kubwa sana na katika mambo ambayo kwamba yamefanya ibada ni ibada kubwa na ibada muhimu imekuja katika hadithi ya mtume kwamba imepokelewa na الامام الترمذي وحسنه الالباني رحمهم الله جميعا كما صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكرم على الله من الدعاء حكونا kitu chotote katika mambo ambayo kwamba atayafanya mja kujikurubisha kwa mola wake jambo lile litakuwa ni jambo kubwa ni jambo tukufu ni jambo ambalo kwamba linacheo mbele ya حا يكونيشا امهميمو وعباده كما هين فيا ايها المسلم فالدعاء من أعظم العبادات لان كانت عباده كبوه زينه ولن لان فيه اظهار العبد العاجز والافتقار ان ياذhirisha mbele ya mola wake kutoeza kwake ajzi yake na kuhitajiya kwake yeye والتذلل والانتثار نا adhirisha kujidalilisha na kuvunjika yani kuwa ni mnyonge mbele ya nani ya Allah tabarak wa taala na hichi ndicho kiini cha ibada hichi ndicho kiini cha ibada ibada zote zimewekwa kwa lengo hili ndio maana kule mwanzo katika tuliyoyataja ni hadithi ya mtume alayhi ونذهريشا كتويزا كوا عجزيكو ونذهريشا محتاجيكو فقريكو مبليه الله تبارك وتعالى ونذهريشا اذلليفو كوا الله تبارك وتعالى ونذهريشا كفنجيكو كوا مبليه الله تبارك وتعالى ونا يوتي هايا الله تبارك وتعالى وكذيهريشا عنيونجو كوا الله تبارك وتعالى انككيري الله تبارك وتعالى هو القوي الجبار ياه ndio mwenye nguvu na yeye ndio mshinda na muweza يحتاج إلى أحد hamhitaji yote na yuhitaju iley na yeye aitajiwa yote haya ni maani ambayo kwa kwamba yanapatikana katika nini katika ibada ya dua katika ibada ya amismama katika dua yake kutekeleza uwajibu wa nini wa ubudia kumwabudu allah tbaraka wa taala. Mnaki ubudia ni hapo mtanguliza udhihirisho udhalilifu na unyonge wako na mahitaji yako mbele allah tbaraka wa taala na kuvunjika kwako inkisari yako kwa kuwa wewe mpaka allah tabaraka wa taala akoonge. uwezo mpaka kumtegemea yeye. Hauna nguvu mpaka kwake yoyote lolote na chochote hakiwi mpaka yeye Allah tbaraka wa taala atake wewe ni mhitaji wa kila jambo kwa kila hali kwa Allah tbaraka wa taala yote haya ni madaahiri ya ubudia wajibati ya ubudia zinapatikana kwa nini kwenye dua watajidu ddai kadhalika mu'tarifan bikamal rububiyyati pokwaye ndio mweza wa kutenda kila jambo ambalo kwamba alihitaji yeye na kumtekelezea kila mahitaji na kuwa yeye hasimami bila yanani bila Allah tbaraka wa taala fa Allah tbaraka wa taala huwa alqayyum yeye mwenyewe peke yake asimama hamtegemei mwingine na vyote viliobakia الصمد نيوليان بيقوامب ارجي لي وقت كلا حاجة نماهي تاجي ارجي لي ويي يوتي هاي يبت كان كوني دعاء نفين ومكون كم ويكوم ويلكي الله تبارك وتعالى عباد الله مع هذا كله فموجنا يوتي هاي يكتونيش وزيت ودعاء فإن للدعاء أثر عظيم دعاء يكنا أثار كبو سانا كويولي مني كوامب يكنا فايدا كبو سانا كويولي مني مفتاح كل خير بالدعاء ndio funguo wa kila khair dua ndio funguo وتعالى amemwaahidi mwenye kumoomba kwa atamwitikia na kila وتعالى kila khair iko kwenye وتعالى bidihi maqalidul umur kwenye mikono yake Allah وتعالى إنه يكون ختام يمام يوتي للوتوك لتاكم فك الله لدينا شيء نا وكما يقول الله أميك وهيدك كجيب ودعوني أستجب لكم الله تبارك وتعالى أسيما نيوم بيني نتويتكي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أسيما مولوين الله تنبيه كني قرآن مولوين أسيماك وانبيه نيني اين بني أدامك eni waja oduuni niombeni astajib لكم nitawaitikia na مومبين maombi yenu عمر tompata umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ثاني khulafai rashiidin asema haya maneno yanao tuonesha upeo wa ufahamu wa hii ni aya na adilla nyinginezo zilizokuja kutuonesha kuwa dua mwenye kuomba haruji haya ni maneno ya mtu aliokuwa na yaqeen na kalamu Allah na kalamu rasuli sikilizeni vizuri hani maneno ambayo kwamba watu tunastahili عمر tuchukue mfano wao asema haya maneno Umar ibn al-Khattab inni la ahmilu hamma al-ijaba mimi si bebi kabisa kwenye kifua changu hamu ya kukubaliwa dua wala kuitikiwa Nihamu ya kuomba, duja, ni sige ni Hamu yote ilo ko kwenye ni mimi, ni weda iman ni mtu wa kuomba, nani? Allah tebara kota. Naduja, kisha kuomba. Uwa hana hamu na yote, na yani, uwa na ya miipata, hajaipata hangaika, asonu La abadan Hana hamu ya kubeba, ijaba, kapsa. Kwa nini asema hana manino, Umar ibn Khattav? Kwa nini asema hana manino? Skeliza vizuri. Asema, fa idha ulhimtu ddujaa. ميمي تياري نكي فيو إلهام يكو عمب يعني الله كني أفكي يكو عمب فإن الإجابة معه بس كو حكيك يعني إنه حكيك إنه ميتمية حرف توكيد فإن الإجابة معه إجابة يكو پموجة نيني ندع اكي و الله أتني أفكي يني يني من يكو عمب أني في إلهام يكو مويلكي يكو موكو عمب بس نكو سبب جواب يكو تياري نيني نيني Hakuwa na hamu kapsa Yee hamu yake ni Nisijen kagafilika na kuomba Kinyume na hali ya wengi wetu leo hii. Hamu yake misijapata Lakini miomba siku nyingi Nimejaribu lakini lakini Sasa ma shaitani na maibilisi Wakaja wakamtolia njeza ngini za makosa Ukimumbia wakumbia ah, Memsomia sana Tumimumbia sana Tumimaliza walimu wakumumbia na mashehe. Lakini hatu ya patu sasa mdarura, وسبب يضعف الإيمان وقلة الإيمان وسبب يضعف الإيمان وقلة اليقين لكن يكون هنا يقين كما هنا يكون أمي بيب عمر بن الخطاب ننفنوا كما صحابنا وجويمه بسي تتكوة المفكية كيوانغو كحال يجو كإيمان هي أثر يا عمر أمي توى الترمذي أمي بوكية الترمذي وابن ماجة نال إمام الألباني أمي حسيني شا أيها المسلمون كيو هايون يقول سيانا دعاء Ketika milangu anba yukwamba muislamu ataki wassana, ajo ni muzniku kisirisha dua. Inga wa muislamu ataka muzniku Allah tabaraka wa ta'ala kwa kila jambu. Kila kubwa, nadobu. Kila hali, kila wakati, ajeje muzniku nani? Allah tabaraka wa ta'ala namu yuwaaki muzniku Allah tabaraka wa ta'ala. In kuna ba'di ya milangu anba yukwamba, ni muhimu na ya kukutezu za zaidi, ni muzniku muzniku Allah tabaraka wa ta'ala kwa nini? Kwa dua miongoni mwa hili باب babu taskiyaati وثباتها wa thabatiha mlango huno wa kuzitakasa nyoyo na nyoyo kupata thabati kwenye njia ya haki huu ni mlango muhimu sana mtu hatakiwi aghafilike kumuomba allah tbaraka wa taala katika kila wakati na kila hali katika kila lahza ya maisha heli mtu hapaaye kwa ghafid kanalo kwauni mlango muhimu sana kwa nini? liana kulub kama thabata fi hadith baina asbu'aini min asadi'ir rahman yqalibaha kifa sha nyoyo ziko baina yadudhiwi vidoni viwili katika vidoni vya nani vya arrahman billah tbarak wa taala kuzigeuza nyoyo anavyotaka kwa na wajilazimisha kumoomba Allah tبارك وتعالى akupatie thabati au kitishe moyo wako juu ya ile haki Allah au takase moyo wako na azidi kukupatia utakatifu ndani وتعالى tazkiyatul qalbi wa thabati alqalbi huni mlango muhimu sana kwa sababu nyoyo hugeuka geuka na itakuja vipindi mtume wa sayyidi alihi salatu wassalam Hali ni hatari sana Na hizo zama hatukum nazo Bali tunazo kwenye hali nyingi Watu huingia kwenye ya ukafiri bila ya kujua bila ya kujali Kwa mbisa siku moja tu Siku moja tu Alafu tatubia, siliho? Hii ni hatari sana Kwa hivyo mtu watakaniwa ni mwenye kujilazimisha sana Kumuomba Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu nyoyo zageuka zimeitwa nyoyo moyo umetwa kalbi likathrati taqalubi kwa sababu ya kugeuka geuka وتعالى وتعالى وتعالى لا هادية له وزا. لذلك تفضل علي الصلاة والسلام الكوكي كثيري شسانة هنا دعاكم بقى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايو من يكوزي جوزا جوزا نيويو ويكوزي ثبات ميوانغو نيوي دينياكو الكوكي كثيري شمتومي علي الصلاة والسلام دعا هنا مع أنه رسول الله مع أنه أشرف الأنبياء والمرسلين مع أن الله قال له في القرآن ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر آه. مع أن الله تبارك وتعالى شم بيكني قرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أشفه أهادي تففلي وقتك مقام نشيو شكو حمدي وشحليجو زيلي قد كواجه ويمة والله تبارك وتعالى مع ذلك يوكريره ندوها نعم جلزمشنه ندوها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana la mtu kujilazimisha dua kama hizi za kupatiwa thabat moyo na tazkia ya moyo. Hadith hii imepokea Tirmidhi na Imam Al-Albani rahimahullah amefasilisha. Na miongoni madaa zilizothibiti kutoka صلى الله عليه وسلم zinaoingia katika mlango huu wa tazkiyatil qulub wa thabatil qulub ni dua inawasema Allahumma aati nafsi taqwaha hizi ni adhiya muhimu sana khasatan adhiya za lithabutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam natakaliwa ziwe kwenye ulimi wako zisigure huni ulimi kila wakati na kila kipindi na kila sehemu ambayo kwamba ni karibu zaidi ya dua ya kukubaliwa mtu akithirishe kama kwenye sujudu allahumma ومن ابواب ومن الابواب التي يتأكد على المرء أن يكثر فيها الدعاء لربه تبارك وتعالى من لغونه وصلاح الذريه كنتنكيكوا كاذازي وتوتو كونكا هو مهم سنه يتكنيوا تكثريشه سنه كمنوا الله تبارك وتعالى كاتيكا ملغونه الله تبارك وتعالى اكو رزوكو ذريه صالحه na wale ambapo kwamba chakuruzuku awajalie wao ni salihin awaongoze awajalie ni wenye kusimamisha sala awajalie ni muwahidini lirab alalamin hizi ndo adhiya takatuombe sana nani watoto kwa sababu watoto hawa lau watatengea na Allah awaongoze watakuwa ni عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن آدم إن عمله إلا بإحدى ثلاث مجا من أدام وكشكوفة عمل ذاكي وكاتيك بس حكونا تنم لنغو وكواندكي وثواب كما لفات لفات كما لكوس خلاص يشكوش لكن يسفكوا بالنغو متات وحيفوه مجواف قد كهل متات واسمع ولد صالح يدعو له امتتمي ما أتكوى كموميا نكوني حديث نجين امتمي عليه الصلاة والسلام ما سمى الولد من كسب abih mtoto ni katika amali za nani za babake bidhalika baadhi ulama wanasema kila amali atakayokuifanya mtoto inaandikiwa thawabu zile pia kwa babake sasa wewe muangalie ni rahma kiasi kilioje ni neema kiasi ilioje unahitaji kiasi kilioje wewe kumwomba Allah atengeneze dhurria na dhurria Katika ambazokwamba, wajawema, wajazitambuwa, ko ni neema, Na wanonaraha kuwa nazo Kama Allah, tabaraka wa ta'ala A kuoneshe yulewako Kuwa nimcha Allah, tabaraka wa ta'ala Kuwa nimtifu, kuwa Allah, tabaraka wa ta'ala Haya domani kisema Al-salafu, salifu Haya ni ni'ma kubwa sana Allah kuoneshe dhurriya yako Ni salihin, waona ona ni wema Ni wenye kusali, ni wenye Kutu sadaka, ni wenye kulingania kwenye ni wenye, yaani watu wa kufanya mambu ya kheri. Unapata muta, napata itmi inani fi kalbihi. Tayari hii ni nihma umitangulizi hapa duniani, na hoku wa na ufuata ni makubwa zaidi. Na katika adhi walikuwa walukua kiziomba sana, ambia na watuwema, ni dua hizi za kutengeneza watoto. Kurakibisha watoto, ntataja baadi tuya dua, zili kwenye Korani imekuja katika dua za Nabia na waja wema rabbij'alni muqimassalati wamin dhurriyyati rabbij'alni muqimassalati ewe mola wangu nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala wamin dhurriyyati na pia katika kizazi changu wawe ni nini وجنبني وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ نِيئُوشே ميمي na watoto wangu jambo la kuabudu nani masanamu hapa ajilinda na Allah kutoka kana na ushirikina yeye na watoto wake walindwe na ushirikina yani wae ni ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي mulawetu tupatie sisi ketika wake na watoto wetu wawe ni qurrata a'yun ni utulivu wajicho ni wale waliosema wale watu wema wale utangulia niliyotangulia kwa sheria sasa hivi kwa hakuna jambo zuri lenye kupendekezwa lenye kumpatia muumini utulivu kwenye moyo wake kama kumwona yule wake ni mtiifu kwa Allah tbaraka ndio Qurani imeniita hili jambo ni qurrata a'yun ni utulivu wa nini wa macho mtu hupata utulivu wallahi umuone apo maskini kiasi kile kitakachokuwa Lekini nimtifu ko Allah, tebarek wa tašla. Ako ku njenjije Allah hajatoka? Hadihi ni'ma. Vala takhaf aliih. Vala takhaf aliih. Usemu govorilu loti. Lekini kiwa ako ku njenjije mba ya. Ava imi ni'mešu ko njenu ni atakavku ni'mešu. Hapan li ukatari li Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli min salihin Nipati ki dhuriya katka watu tuwema. Nimen watu tuwema.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 باب مقابلة العدو والظالم ان كاتيكا milango ambayo kwamba muslim atakioa ayo ni mwenye kujilazimisha na dua na asighafilike na dua kutegemea nguvu yake au uwezo wake asighafilike kumwomba mola wake ndani yake ni mlango wa nini wa kukabiliana na adui na zalim لا حول Wala kuwata illa dilla Hakuna uwezu Wala hakuna nguvu Allah tabaraka wa ta'ala Mtu huugilibiwa kwa wingi wake nguvu ya silaha alzonazo Na huugilibu akashinda pamoja na unyungi wake na uchache wake Na haya yote kwenye tariqa Allah mituwekia mifano Angalia yomu badr Alf Kwa na kuminatisa Ushindi ulikuwa kwa nani Kwa islamu wali wachache كيف يملنقوا الدعاني مهمسانا جانب لدعاكم يملنقهم نمتم عليه الصلاة والسلام لذلك اللي كوا كبلك كبليان نادويهم وإليكي الله تبارك وتعالى كمومة الله تبارك وتعالى سكري زمنين يا عمر بن الخطاب حديثي هنا عمر بن الخطاب إليك كني صحيح مسلم أسيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف البواسك يابييت فب تو عليه الصلاة السلام الوانجلية ووشركين هل ائ ديون الفمونيا. و أصحاب ووس وصحاب ثلاث ثئة و ع. لم صحب ذاكي عن وسلام تو عليه الصلاة السلام أسمة عمر من الخطاب و ت صل الله عليه وسلم أكم لك الله تبارك وتعالى. أكيلك قبل. كوا أسواك ناكم إليكي الله تبارك وتعالى كموا يواكي أسيما فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة أكي إليكي قبلة ثم مد يديه كيشا كينوامي كنوياك بنقوني فجعل يهدف بربه أكاوى أنا مؤنبا ملواكي أكتاج أدعيا الكوكي زيون بمتومي صلى الله عليه وسلم حديث نديفو كيش أسيما فما زال يهدف بربه Hakuacha kumuomba Mola wake ma den yadaihi hali ya kuaminiwa mikono yake asema mpaka asema hatta saqatarida'uhu an mankibeihi mpaka hiyo nguo yake ya juu ya kujitanda ya juu rida izar ni nguo ya chini kama kikoi rida ya kujitanda kipande cha juu ikamwanguka kwenye mabega ikaanguka akaja Abu Bakar akaiinua kamo yake ako akonyuma yake ya ile nguo na mtume bado amvya amino mikono utambo umuombe Allah tبارك وتعالى mpaka Abu Bakara akamonia huruma akamwambia ya rasulullah kutosha kumomba mola wako mola wako atakuitikia dua yako na atakutekelezea hadi yake leo عليه الصلاه والسلام hakujali wingi wa wale wala hakuogopa uchache wa hawa kwa sababu ya nini kumuelekea mola wake Allah tبارك وتعالى akawa ni mwenye kukithirisha dua yake kwa hivyo huni ni Chasata katika nyakati za uzaifu Nyakati za unyonge Watu wa muileke Allah tabaraka wa ta'ala Adua ukuvu wa tul muslimin Ndi ukuvu ya Waislamu Chasata عند alzaf Lakini tusilitewe mambo mengine Ya kutoka kwa makafiri ya na haya Mambo ya mandamano Mambo ya kudhirisha shiara za upuzi Shiara za kirongo mambo za kuimba etewe waimba ana za kudsi, utawasaidia nini kutsi kwenye nimbo zako utasaidia nini kutsi wewe kwenye nimbo zako utasaidia nini kudsi wewe ukiingia barabarani hapa Kenya kitu gani utawasaidia kwanza utapata madhambi wewe jambo la pili utajidhuru wewe na udhururu na watu Yoti ni madhambi juu ya madhambi Kwevu hivyo haya yasitutoe kwenye viegezo vya kisheria mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu walinyanyasa makkah akiwa tayari ana daula Madina acha sisi hatuna daula Aslan. hatuna chochote mikononi mwetu akona daula Madina Alifanyalini lini maandamano waliimba lini masahaba Anashidi shidi zikafadhiwa za kunusuru fi makka kama leo khudsi khudsi khudsi nyimbo za imbo siko wapi za kuimba Makkah yako wapi ya kubandika mabango na kushika mabango bango Huni upumbavu na upuzi wa dhaya'il awqat wa dhaya'il amwal kupoteza wakati na kupoteza pesa kuprintiwa makaratasi yale zile pesa muzifanya nini ya nini zile pesa aham mushai mtu anayemiliki kwenye hali ya dhaifu ni addua na yule anayeweza katika dual sabini ya damu afraad eti watu waitishe michango hapa uchangio kutsi acheni kudanganywa pesa zaingia kwenye mifuko ya watu dua yako ndio muhimu nani wangapi sisi tunawaombea Palestina na Quds ndani ya sujud tuwe wa kweli na nafsi zetu Wangapi toombe to ya katika ati ya giza la usiku Wangapi tuagafilika na usingizi Tuagafilika kwenye sehemu za kuomba na yale yetu ya muhimu Hatahatujali yale Wengi yetu hali ni hiyo Alafu tataka kudhihirisha nini arriya Mkwa kama siasa sasa Wewe nekana wewe utetea kutsi Abadan Watu washike yale ya kuwa nusuru kutsi na kuwa utetea kutsi Addaa, addaa, addaa, addaa. Alafu watu washkani na yale yenye kusababisha dua zikubaliwe Hata kule kuomba pia Labud da watekeleze yale ya kusababisha dua zikubaliwe Na ukaikando na yenye kufanya dua zikataliwe Watu waipuke shirk Dua hai Wala ibada nyingine ya yote kubaliwe ikiwa na shirk Allah tabaraka wa ta'ala hasema mtu haki mshirikisha kwenye lelote katika ibada Taraktuhu wa shirka Na mtupli ambali shirki na Watu waipuke bida. لأنه كان يكون قوة تتينك ومبيا هذا الذي يظلمه وطفل يبدع عندنا نيك فتاك كبالي ونيني سيس تمي عليه الصلاة والسلامة سيما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يترجيش لا بد واتوا يبكي مسائل يبدع واتوا يبكي الاعتداء في الدعاء كفاني ودو يكون يدعا نكم كسية الله تبارك وتعالى يشيما كون يدعا نانري ودعا نينجزا كليون زكو سيشيما Kizi maneno marefu tungo ni kama huchungwa zile dua vile vina vamwisho ni kama mtu utunga nyimbo. Kwa sababu ya ya kiimba ili dua yuhumalizika kwa sauti moja. Ma indana yaani mambo buwekwamba ya kutunufaisha sisi wenye yuki ujumla na wale tunawoombea. Haya watu ya ajali mengine. Kwa hivyo watu wazinduke watu wafunguke. ofunguke. Haya ndio mambo muhimu sana katika jambo hili. La. Unyonge na kudhulumiwa, sawa ni kudsi, sawa ni wa islamu yoyote Wanaunyanyasa wa wanaudhulumiwa La namliku ila doa, sisi Aledhina yamlikuna nusrani inchi Na wao adra bi anfusihim Wanajua zaidi nafsi zao na hali zao Ekiwa wanaweza kuwasaidia ama hawezi kuwasaidia Sisi kuwa hukumu Ekiwa wamiona hawawezi Kwa sababu hawana wa mguvu ya kuwasaidia Allah natawa hukumu walikuwa nao wakaacha Awa walikuwa hawana kweli uwezo Lakini sika kazi yetu Killa mtu Allah mi muakilisha na nini? Na ali li utawala. Uli utawala, ulioko chini yako, uweza wako, utekeleza utaulizo huo. Si, si, si, tu angalii ilo, nchi zanje. Uangalii watu Arabu. Uatu wapande watu, nchi zanje, arabo, wanafiki, awa. Uangi komanda ha, wanafiki, ha, kada. Subhanallah. Subhanallah. Vaju waje, ya akhi. Pengine humjui hata mmoja katika watu wa nchi ile kumjua hivi tu kwa sura na kumjua matendo yake wewe umhukumia unafiki bali nchi nzima inahukumu unafiki lao mimi nitakwambia wewe sasa hivi unaosema maneno kama haya wewe ni mnafiki natamwambia e, wa umpasua kifua changu sijapasua kifua changu lakini nimekuona wewe na sikuweza na mikuasifai kuko mnafiki wale hata hujawaona hata sura huwajui hata majina yao hujaishi hata na wao tuahukumia nchi nzima wanafiki رب ونفيك يا ورب. لا اله الا الله تسببه مزيغونا اوذار كشر تحكميوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انت اشنجه sana unalo miliki ndua toombe ndua hawa watu wa falastin na wengine wote ambao kwamba مغنقو وأرض هيلل لكم الملكي اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أخرج اليهود من أرض فلسطين اللهم أخرج اليهود من أرض فلسطين ومن ديارهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واخن عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه